يطيب الأسرة تسديلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الترث السابع والتسعين من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشمسيتي وقد فرح فيه الشيخ حبيبه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى وده مشاكم أو سبع بدنا إلى نهاية باب الصيد نسأل الله فعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الزر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المؤلف عليه رحمة الله والدم شاث أو ثلع بدنة وتجزئ عنها بقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمثلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله والدم أي وجب على المكلف فهو شاث وهذه الشاث تشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر للأوشيان فلا يدزي أقل من الثدي من الثاني ويدزي الجذع من الضعم وهو ما له أكثر حول كستة أشهر فما فوق وأما بالنسبة للإبل فإن سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاف سواء كان الدم واجبا في تمتع أو كان بسبب إخلال لواجب وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بدم جبران كشخص أحرم دون الميقات فإذا قال العلماء رحمه الله عليه دم فالدم شاف فقول المصنف رحمه الله والدم شاث أي علم رحمك الله أنك لو سمعت أن علماء يقولون عليه دم أو يجب الواجب دم فمرادهم بذلك الشاث التي بلرت السن معتبر وسلمت من العيوب وقوله سبع بدنة فالبدنة تجزو عن سبع وقد ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في الشجة الوجاء أن الصحابة الله عليهم كانوا تجزئ البدنة عن السبعة منهم وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنها تجزئ عن الدماء الواجبة عليهم فلو, أن فلو كان على كل واحد منهم إخلاله كأن يكون الجميع قد سرقوا الإحرام من المقاط وأحرموا من دون المقاط ووجب عليهم الدم فاشتركوا في بدنة واحدة أجزعت عنهم جميعا فكل سبع يجزئ عن واحد وهكذا الحال لو اشتركوا في أرشيا فجمعوا أموالهم واشتروا بها بدنة فإنها تجزئ عن السبع وهكذا البقرة فإنها تجزئ أنها تجزئ عنهم بدنة وعلى ذلك وردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضحى عن نسائه بالبقر وجمهور العلماء رحمه الله على أن البقر تنزل منزلة البدن وعليه فإنه يجوز الاشتراك في البقر كما يجوز الاشتراك في جبل وعما الشاك فإنها لا تجزي إلا عن واحد إلا في الأرشية فإن الشاك الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته كما بالخبر الصحيح إن كانت الشاك لتجزئ عن الرجل وأهل بيته على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله باب جزاء الصيد. يقول رحمه الله باب جزاء الصيد أي في هذا المنزل سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتحكيم في الأكل الصيد وقد ذكرنا أن الصيد حرام على محر وأنه يجب عليه الجزاء إذا قتل الصيد وبينا طريقة هذا الجزاء وذكرنا ما بينه العلماء رحمه الله من المسائل المتعلقة بجزاء الصيد من حيث الجملة وهنا سيذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالأحلام المنفوط عليها إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة وتوضيح ذلك أن جزاء الصيب يفتقر إلى حكم عدلي كما ذكرنا فلو أن المحرم قتل غزالا أو قتل ضبيا أو قتل حمار وحش أو قتل بقرة وحش فإن قلنا أنه يجب علي أن يحتكم إلى عدليه وهذا من ادنان ينظران في الشيء الذي قتله المحل ودله من دهيمه الانعام فان كان نعام كان الذي قتله نعامه تعدها بدنه وان كان الذي قتله حمار وحش تعده بقره وان كان الذي قتله في جبلا تعده اسد لكن هذا العيد يقتصر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله والشيء الذي يماثله ويشابهه فلما كان الشكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينص على هذا فإنه من المعلوم أن الصحابة رضو الله عليم وقعت لهم حوادق في قتل الصيد من المشن واحتكم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أقضي عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن عباد وعن الله بن عمر وعن عبد الله بن سعود زيد بن ثابت وعن عبد الرحمن بن عوف هذه الأقلية ورد عن الصحابة وقول الصحابي شجل عند طائزة من العلماء فكأنهم رأوا أن ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أنهم حكموا فيه كأنهم رأوا أن ذلك الشكم ذات إلى قيام الساعة فلا يتغير وهذه مسألة لها نظائر وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية التي في أفضها تقدر الاجتهاد هل يبقى شكمها إلى قيام الساعة أو يتجدد فمنهب طائفة من العلماء أن ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا نحتاج إلى عدلين فمن قتل حمانة لأن الصحابة قضوا فيها شاك فنقول له عليك شاك ولا نبحث أن نسأل في الحسنين العدلين كأنهم رأوا أن حكم الصحابة بعجل الشاك أنه يعتبر حكما باطيا إلى قيام الشاك هذا بالنسبة لقضاء الصحابة رضا الله عليه أما بالنسبة للذي لم تقضي فيه الصحابة أي الذي من يرده أن الصحابة رضو الله عنه في شغل فهذا يرجع إلى العدلين إعنالا للأصل هناك أنزلات ما ذكرنا منها الحمال فالنبي صلى الله عليه وسلم كدت عنه أنه حمى ما يسمى اليوم بالعطن في الندينة وهو بجوار نسيج السبر هذا الموضع حمى وحمى الوادي ال ال ال الكر وحمى كذلك صلى الله عليه وسلم عنه بالرددة فهل هذا الشنا يبقى إلى قيام الساعة في شماء أم أنه شماه لأن ذلك الزمام كان مستاجرا فيه إلى هذا الموضع أن يبقى شماء فمن أهم من يقول تبقى مسبلة إلى قيام الساعة في شماء ومنهم من يقول إنها تتغير بتغير الأزمنة والعصور فإذا كان في عصر الله صلى الله عليه وسلم مستاجرا يتغير الحكم بالنسبة لما جد وطراء من العصور بعدها هذا بالنسبة لمثلة قضاء الصحابة في صيب المسلم هل يبقى إلى قيام الساعة أم أنه قضاء اجتهابي يمكن أن يتغير بتغير الأزمنة والأنكنة والأشهار والذي عليه في نور العلماء أنه كانوا يعتدون بقضاء الصحابة ويرون أن الصحابة رضو الله عليهم شجة في هذا القضاء والسبب في هذا واضح فإن الصحابية حينما نظر إلى إلى بقر الوحش ونزله منزلة البقرة وقضى فيه بالبقرة فلا شك أنه أعلم وأعرف فأعلم بالنفس الوارد وأعلم بذلالته فكونه يأتي إلى هذا الشيء وينزله منزلة نظيره من ذهيمة العام فإن حكمه واضح في, الصو... في إصابة الحق وقرضه من الصوار ولذلك يقوى القول بأن ما قضت به الصحابة يرجح أن يترك إلى قيام الساعة حكما ذا وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله قرر لك القصر في جزاء الصيف أنك تحتكم إلى عدل وأنهما يحكمان بالمثل المثل ثم ينتقل إلى قيمته وعزله من الطعام بتلك القيمة ثم ينتقل إلى عزله من الصيام كما تقدم معنى شطو في المجلس الناضي بعد أن بيّن لك هذه القائدة شرع الآن في بيان ما ورد فيه العثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائهم بك نعم في النعامة بدنة تقول رحمه الله في النعامة بدنة أن يجب على المحرم إذا قتل صيد النعامة بدنة وذلك لأنه قضاء عمر وعثنان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباد وعبد الله بن عمر قضوا لأن النعامة إذا قتلها المحرم أنه يجب عليه ان ينظر الى عذلها وهو البدنة وعلى هذا يبقى القضاء الى قيام الساعة كما ذكرنا من وحمار الوحش وبقرته والانجل والسيسل والوعل بقرته يقول رحمه الله وحمار الوحش وبقرته وحمار الوحش وهو المعروف الذي له الخطوط بخلاف الحمار الاهلي سواء كان ابيض او او اسود فانه لا يعتبر لا يعتبر حلالا ولا يعتبر صيدا فلو أنه ذهب احمارا مهما من الثمر الاهلي لا يعتبر صيدا هذا ان كان ملكا لاحد وجبت قيمته واذا لم يكن ملكا لاحد فانه دم مهدر لا يجب ضمانه لكن لو أنه قتل حمار وحشي فاد هو الحمار المخطب غالبا تكون فيه الخطوط هذا الحمار عدله بقره وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبهذا القضاء قال مجاهد بن جبع تنين عبدالله بن عفاه وقال به عروت بن الزبير من السابعين رحمهم الله وقال به من الفقهاء الشافعية فهو مثب الحنابل والشافعية أن حمار الوحش إذا قتله المحرم يجب عليه ضمانه بالبقرة فعجل حمار الوحش لذا نظره من حيث الهيئة والجب تعادله البقرة فهو لا يرتقي إلى البدن لضعف حجمه عن ذلك وكذلك أيضا لا يمزل إلى الشارع وإنما هو وفق بينهما فكان عدله الوفق من لهينة الأنعاب فتجد عليه بقرة مثلية لهذا الصيف إن قتله وحنار الوحش وبقرة بقرة الوحش كذلك أيضا يكون جزاؤها البقرة فيجب فيها بقرة وهو قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وبهذا القضاء قال عطاء وهو في العطاء نابي رباح انهيد بن, بن عباد رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله عطاء وهو فقيه مكة المشهور الذي كان يقال لا يبقي الناس في الحج إلا عطاء وحسبك به علما وفضلا رحمه رحمه الله برحمته الواسعة فما قال بهذا القضاء عروة بن الزغير قال إن بطر الوحش فيه بقرة فيكون عذها أو ب甜ها البقرة وكذلك عمل به الفقهاء الشاخعية فما ذهب الحنابرة الجميلة وشاخعية على أن بقرة الوع شدها البقرة من رهينة الأنعام نعم والايد نعم وهو من الوعل نعم نعم والسيتل أكمل نعم والايد والسيتل والوعل بقرة والايد والسيتل والوعل وقيل انه بالنسبة للوعن هو شيء في, في الجبل فيقال يتسمى بالأية وقيل انه ان الأية لنوع من بقر الوحش والوعن هو من, من صيد البرد ان احلى الله صيد البر وله القرون القرن المعكوف المعروف الوعول المعروفة هذا الوعن عزله بقرة وبهذا قضى الصحابة عبد الله بن عباس وقضى به أيضا عبد الله بن عمر ولذلك جعل في أنثى الوعول وجعل في أنثى الوعول للبقرة وأما قوله السيثن فهو الوعل المسلم نوع خاص من الوعول واستدد في تخطوصه للتيثن وذكره للتيثن بعد ذكره السيلم ومع ذكره للوعل أن السيثن يكبر حجمه وقد يقوم مسنا من, من الحطنة ولذلك قالوا فيه بقرة سواء كان كأنه يقول الوعود ما كان منها شبا قويا فإن فيه البقرة وما كان منها في آخر سنه قطعا في السن ففيه البقرة وما كان من إناثه فإن فيه البقرة كما هو قضاء عبد الله بن عمر قضى في إناثه بالبقرة والضبع كبش والضبع كبش الضبع من العلماء من يقول هو نوع واحد وعبوة أشلم أن يكون بالذئب وإن كان لختلف في الوجه فوجه الذئب أصرد إلى أن يكون مثلثا من وجه المسقطيد وينبش القبور يعد على القبور وينبشها وفذلك أيضا يأكل الزيال فمثلا حتى ربما عدا على الخنار ونحن فهو من العاديات المستفاع العادي وبعض العلماء يقول هو نوعان نوع منه عاد ونوع منه يأكل أكثر ما يكون اغتذاؤه بالنباتات وهو موجود بالحجاج ويقول هو الذي علىه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الضبع صيد وفيه كرش الضبع صيد وفيه, وفيه كرش وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث هذا الحديث هو, هو ابو داوب وابن ماجر السمد صحيح لقوله الضبع صيد واختلف العلماء رحمة الله عليه وسلم لقوله الضبع صيد فقال بعض العلماء لا يحل أصله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكم الصيد يعني في الأصل ليس بصيد ولكن نزل منذرة الصيد ومن من قال يحل أصل لحمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضضع صيد وهذا أقوى من فيها في لفظ الحديث أقوى لما قال الضضع صيد وأوجد فيه جزاء الصيد دل على أنه يجوز أصل لحمي وعندما من ناحية القياد فمن يقول على من جهة النظر لا يقوى شله وإذلك هو من السباع العادية وإذا قلب الإنسان فتك به واهلك والأشبه من ناحية الأصول عدد شل أكل لحم وكأن الذين يقولون بتحريف أكل لحمه يقولون إنه من السباع العادية ويكون قوله على الصلاة عندهم الضبع صيد يخرجونه على أنه مع كونه من السباع العادية أخذ حكم الصيد باستثناء من السنة لا أنه صيد مؤكم أي أنه صيد يجب ضمانه وقالوا كونه ينص على الضبع وينجب الشجاة فيه على هذا الوجه يدل على أنه ليس بمأكول في الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على جزاء الصيد في غير الضبع وإنما نص في جزاء الصيد في الضبع وكأنه في هذه الحالة ينبث على أنه وإن كان الأصل عدم حل أكله لكن يجب الضمان فيه القتل ولكن من المذب الأول سنة إن له وجه من السنة وعلى هذا لو قتله في كرش والكرش يكون من الضعم فإن كان الضب كبيرا ففيه كرش كبير وإن كان وفقا فوفق وإن كان صغيرا فصغير على حسب حالة الكبش على حسب حالة الضب وهذا وجه التمثيل فجزاء مثل ما قتل من النعم فينظر الحكمان في الشيء المقتول من الضباء من الضباء الضبع المخصول من ناحية جلمه وحجمه ويوجبون فيه نسليا في الحجم مع كبش كدشا لكن ينظرون إلى نسليته في الحج فإن كان الضبع كبير الحجم أوجبوا فيه كدشا كبير الحجم والعسو بالعسو والغزال عنهم وفي الغزال عنه قالوا لأنه أجرب لا شعر له فهو أشبه في المعب ال ولذلك هو مقطوع الظنب بخلاف الغيره فإنه بخلاف الضبع ولذلك قالوا منذ الغزال منذلة الماعز فيجب فيه ناذكر وقضى به بعض الصحابة رضوان الله عليه وسلم والوضع والضبع جدي وهو ضرب من بنات عرف وكذلك أيضا الضبع فيه جدي والجدي له ستة أشهر قالوا يقضى فيه بالجدي طبعا بالنسبة للضب نعروف ولكنهم شبهوا ونزلوا منذبة الجدي قضاء لبعض الحضر رضا الله عليه وقالوا إنه يأخذ حكمه يجب فيه الجدي وإلا في الأصل من ناحية الحجم والجل لا, إلى لا, لا يستطيع أن يصل إلى درجة الجدي إلا إذا كان كبيرا كان الضب كبيرا وذلك بعض الظلماء يقولون يقول ينظر في جلم الضب نفسه فلا يكون الجلي فيه محددا معقفا فإن في كان ضبا كبيرا فإنه حينئذ يصل للجلي وإن كان دون ذلك فإنه لا يطلع يقول حكمة الجلي نعم. واليربوع جثرتنا واليربوع يقال له الجربوع الجرابيع المعروفة يبدلون الجانة جاء لنا جينا وهي لغة معروفة العرب يقولون رجل وريض لإبدال الدين يعني ومنه قول الشاعر إذا لم يكن يكن, يكن ولا جني فأبعد كن الله من شيراته أي أبعد كن الله من شجراته فالعرق يبدل الدين يعني ويقوم ريال يعني رجال ونحن ذلك ويبدلون الياء أزيما ومنه قوله إن كنت قد قذلت حجة لا زال بازل يأتيك بج قوله ان كنت قد قبلت حجتك لا زال باذل ياتيك بي فقال ان كنت قد قبلت حجتك لا زال باذل ياتيك ذي بي تقول ذي يعني ذي هذا من ابدال الجيم ياء وابدال الياء جيم يقال يرضع وجربوع هذا المعروف عند الانه من يقولون جربوع لكن يقال له يرضوع نعم واليربوع شفرة وفي اليربوع شفرة كلها اربعه اشهر وهيا من صغار النعاس نعم والارنب اناقل والارنب عناكم. وفي الارنب اناء <تصفيق> والاناء قيل انها تقارب السته اشهر وقيل ان انها تسمى بهذاى تسمى بهذا صغار النعاس منذ ان يولد الى ان يبلغ سته اشهر وهذا هو مراد المصنف انه ما كان دونا الأربعة الأشهر دون ثلث السنة هذا بالنسبة للعناق وهي التي وردت إياه حديث الضراء معاذب رضي الله عنه صفيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات قصته معاذي بردة رضي الله عنه وارضاه حينما ذبح شاته قبل قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم عيد النحر فقال ليت عندي إلا عناء لا تجزيك ولا تجزي غيرك مم. والحمامة شات وبالحمامة شات وقضى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشبه الحمامة بالشاة وهذا القضاء كما قلنا يعتبرونه قضاء باقي إلى قيام الساعة فإذا قتل حمامة فإنه يجب عليها عليه أن يضمنها بالشاة لوجه الشبهية من جهة عبد المأتنان يقول رحمه الله باب صيد الحرم يقول رحمه الله باب صيد الحرم لما فرع من بيان شكم الصيد بالنسبة للمحرم شرع في بيان نوع خاص من الصيد وهو الذي يشمل المحرم والشلال وهو صيد مكة وكذلك صيد المدينة وهذا من الموضعان هما الذين حرم الله ورسوله كما هبتت بذلك النصوص في الصحيحين عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصيد الحرم أي في هذا النوضع سأذكر لك جمة من الأحكام المتعلقة بحكم من قتل الصيد داخل مكة أو قتل الصيد داخل المدينة فإذا كان مرادب العموم يصبحين إذن قوله الحرم أي باب حكم صيد حرم المدينة ومكة وهذا هو الذي ذكره في الباب أن أعتنى ببيان حكم صيد مكة والمدينة أو يكون قوله الحرم حرم مكة سيكون ذكره لأحكام حرم المدينة من باب التبعية وذلك لأن تحرين المدينة إنما وقع بعد تحرين مكة شرفها الله نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال بإجماع المسلمين وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيحين إن هذا البلد حرم آمن وقالت المدينة إنها حرم آمن وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس قال بعض العلماء قوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن حرمة مكة إنما كانت من الله تشريعا ولم تكن شيئا جبزيا في الناس كان يكون شيئا كان الناس يألكونه ثم نشأ ثم ناشئا بذلك وهم على هذا التحريم إنما هو تحريم من الله وقيل إن الله حرمك ولم يحلم الناس أن الله حرمه ولكن الناس افتهانوا بهذه الحرمة العظيمة كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم مال البيت والحرم من عند الله عز وجل وفي الصحيحان وعليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم هذا البلد يوم وخلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم انتيانة فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة فهذا نص صريح يدل على أن نكت حرم وأنه لا يجوز ان, ان, أن يعتدى فيها وأن نصاب فيها سجود الله عز وجل ومن ذلك نهى الله عز وجل عنه من الصيد ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة ودين وجهها فقال لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا, ولا يعبد شوقها ولا تلتقط ذقطتها إلا لمعرفة فبرواية إلا لمشي فلما قال لا ينفسر صيدها تنظر إلى تعبيره عليه الصلاة أن تنثير الصيد واستفارته حرام فكيف بقتله وهذا كما يسميه علماء الأصول من ذات التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه فإذا كان تنثير الصيد وهو تحريشه وتحريكه أن يرى حمامة فيهش عليها حرام عليه فكيف إذا قتلها فإنه من باب أولى وأحرى يقع في حرمة أعظم فالمقصود أن تحريم مكة وتحريم الصيف فيها خاصة وتحريمها من كل وجه من جهة العمور حتى قال يعني نص العلماء رحمة الله علم في تفصيلهم لهذه الحرمة حتى ذلغ ببعض من قال إنه لو قتل ولجأ إلى الحرم لا يقتل وإن كان الصحيح أن من قتل عمدا ولجأ إلى الحرم أنه يقتل لكن الشاهد أن العلماء رحمة الله علم عظموا هذه الحرمة ونصروا عليها وذلك لد بوئة الأخبار المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم حرمات الحرم وشكم الصيد كصيد المشرين وشكم صيد الحرم بالنسبة لك كحرق من صيد المحرم أي أن صيد الشرم الصيد داخل حجود مكة حرام على المكلف سواء كان محرما أو حلانا وكما أن المحرم لا يجد له قتل الصيد كذلك من دخل حجود مكة لا يجد له قتل الصيد وحجودها من جهة النبيلة ثلاثة أنيان وهي جهة التلحيم وأما من جهة الطائف وجهة المشرف فهي سبعه اميال ومثلها جهه اليمن ومن جهه الزعره تسعه اميال وان من جهه مكه من جهه جده فعشره اميال هذا بالنسبه لحدود الحرم او هو اقل في حديث حاكم في ذكر اسد بن عباس رضي الله عنهما في لذل الحجر وانكسار شعبه وقيل اضاءته فدولا غث بلغت حدود الحرم واقيمه الاعلام عليها وهي منصوبه معروفه ويعتبرها علما رحمه الله عليه من نقل الكافه عن الكافه فهذه المعالم وهذه الرسوم وهذه الالامات الامارات التي بقيت وستورثها تورثها الامه في لم بعد 40 بعد, بعد رئيس تعتبر باقيه ويعتبر وجودها ونقل الكافه عن الكافه دليلا على خبوتها ولذلك نزل لأن هذا هو حق هذا هو نسجب النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أرشد من ضد نقل الكاف عن الكاف هذا يسمونه نقل التوافض الذي لا يقبل التكليل وعليه فهذه المعارض هي حدود الحرم فما فإذا دخل الإنسان إلى هذا الحج من أي جهة إن كان فإنه يجب عليها أن يرعى هذه الفرمة ويطالبه في شب الله عز وجل واتقاء المحارم ومن حرم الله قطره الصيد كذلك ايضا لا لا يعض شجرها لا يعض شجرها ولا يخر خلاها تحشيشها لا يحش ولا يؤخذ منه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتش حشيشها وفي روايه ولا يخر خلاها كل, كل ذلك يدل على انه حرم ينظر اتقاؤه وعدم التعرض لما فيه من الصيد والزر ويحرم قطع سجره وحشيسه الأخضرين إلا الإذر يقول رحمه الله ويحرم قطع سجره ويحرم قطع الشجر أي بمكة وداخل حدوده والشجر له حالتان الحالة الأولى أن يكون نابتاً من الله عز وجل أملته كان كل شيء منبته الله عز وجل بقدرة لكن يقولون أن يكون نابتاً بدون أن يكون هناك سئل للآدمين فهذا لا جزء لأحد أن يقطع ولكن استثنى بعض العلماء وجود ضرورة كالتضرر والنارة إذا كانت ضرورة متعلقة بالكافة كمروع الناس في الطريق وهذه شجر شوك تسقط عليهم وتؤذيهم وتدخفهم قالوا يجب قطرها كما قطع عمر بن خطاب رضي الله عنه الدوخة بالمطار وقال بعض العلماء إذا قطعت مع وجود الحاجة والضرورة لزم الجزاء فيها وهو طباء بن عزاس رضي الله عنهما أنه يجب الجزاء فيها كما سيأتي إن شاء الله بيانه وعلى هذا فإن الشجر الذي, الذي نبت وعنبته الله عز وجل وليس للآدمية فيه دخل فإنه لا يزد قطره وأما إذا انكسر من نفسه وثقف هذا فيه الآخر فإذا سقط انكسر الغسم وثقط ويبث أو أن السجرة يبثت وثقطت من نفسها أو اقتلعتها الريح ويبثت فحين إذا قالوا يجوز أن يستقض منها ويجوز أن يمتفع منها ولا حرج في ذلك كالحشيس اليابث لأن هذا ليس بعض ولأنه لم يعضبها وحينئذ يجوز له أن يمتدع ويستفق به أما إلى كان الشجر قد أنبته الإنسان كأن يزرع في فلته أو في بيته زرعا ثم يريد جزه وقصه أو عبده فلا حرج عليه أن يفعل ذلك إذا كان منا أنبته أو كان في ملكه اشتراه من رجل زرعه فإنه يجوز له حينئذ أن يحش ويجوز له أن يقص ولا حرج عنه في ذلك وحشي فيه الأخضرين والحكي في أنقص من القسمين من يكون أخضر فلا يجب أن يحش وهو المراعي النابس كأن تنزل مطر أو, أو تصيب السماء فينبت الرعي في مكة فهذا لا يحش لكن لو كان عندك إبن أو بطر أو غنب ورأت فيه فلا حرج فهناك فرق بين أن ترعاه البهينة وبين أن تشش بنفسك ولذلك كان الصحابة رضا الله عليهم إبلهم وكانت لهم دوائهم حينما قدم عليه الصلاة والسلام من لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمموا أفواها ولم يحلم عليهم أن ترعى هذه الإبل داخل مكة وإنما جعل التحرين من سعل المكلة فدل على أنه يجوز أن يرسل إبله أو بقره أو غنهه للرعي ولا حرج عليه في ذلك هذا إذا كان حشيش أخبر أما إذا كان حشيش يابس سيجذ لك أن تجذل وأن تأخذه الهشيم ونحوه فإنه ليس بحشيش وإنما هو هشيم تدره الرياح وإن لم تأخذه وحينئذ يجذل الإنسان أن يأخذه إلا الإذخر إلا الإذخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس كما في خديثي أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه في حديث الذي سمعته أذناه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به ووعاه قلبه حينما, قلبه حينما قام عليه الصلاة والسلام الغداء الغداء يوم فتح فذكر حرمة مكة وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إن, إن هذا البلد قد حرمه الله يوم خلقت السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة وفي الرواية الأخرى إن الله حرم مكة ومن يحرمها الناس وإنما أخلت لي ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها ثم قال عليه الصلاة والسلام فهي حرام لحرمة الله إلى يوم, ال... إلى يوم القيامة لا يعضد شوكها ولا ينحر صيدها ولا يغسل خلاها ولكن سقطوا لقطتها إلا المعرف قال الحباث رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله إلا الإذخف فإنه لقينهم وبيوتهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخف فدل هذا على <تصفيق> أن الإذخف يستثنى ويجوز أن يجزى ولا حرج في ذلك ويحرم صيد المدينة ويحرم صيد المدينة لما فرغ رحمه الله لأحكام الصيد في مكة لا يوجود أن يصاد الصيد في وعلى هذا إذا صاد الصيد في مكة كما ذكر لك حكم حكم صيد المحرم فلو قتل في مكة كيس جبل أو مثلا صاد غزانا أو صاد حمانة ففيه القضاء الذي ذكرناك صيد المحرم سواء بسواء ولم يخصم لأنه تقدم التفصيل لكن هنا بالنسبة لصيد الندينة فإنه لا يجوز فالمدينة أولا محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك وخليلك قد حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها اللهم بارك في صحاب ومدها وفي رواية اللهم اجعل مع البركة بركتين اللهم اجعل مع البركة بركتين فبالإجماء البركة في المدينة ضعفاء البركة بمكة وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالأرضاء مباركة في مكة ويجد الإنسان أثر هذه الضركة في طعامه ورصه وقوته ولكن هذه المدينة على الضعف ثم في مكة تعتبره المدينة بالضعف وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال بعض الثلاث لتفضيل المدينة على مكة لأنه جعى بالبركة عموما وقال إن الله اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم فما هو قول الإمام دار الهجرة مالك يعنم وذهب دمور العلماء إلى أن ملكها أفضل واحتج الإمام مالك بتخضيل الموت من نبينا لأن الله عز وجل اختارها لنبيهم صلى الله عليه وسلم وجعل لها من الصضائف حتى كانت البركة فيها الضعف بمكة. على الضعف مما بمكة والصحيح مذهب إليه الجنهور أن مكة أفضل من المدينة وهذا أمر واضح من جليل فإن النصوص ظاهرة في تنظيف الله عز وجل لهذا الحرف وثبت في حديث في المدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك بخير أرض الله ولولا أن قومك أخرجوني منك فهذا يدل على أن قوله الشعب قوله والله إنك بخير أرض الله هذا يدل على أنها أفضل لأن قوله خير أرض الله العرب تقول فلان خير أي أخير يقولون وشر أشر فقول خير أرض الله يدل بلادة مواضحة على أنها أفضل ولذلك جعل جعلة الصلاة بالنسجد الحرار بمئة ألف وبنسجد المدينة بألف وهذا يدل على أن نكت أفضل وعليه أن شرمة المدينة في شابه وصرمة مكة فلا يجوز قتل الصيد باخذ حدود حرم المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صحيح عن المدينة إنها حرم آمن وفي الصحيح من الحديث علي رضي الله عنه أنه لما سأله أبي جحيفة هم خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي برع النسمة خلق الحبة وبرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة فأخرجها إلى فيها المدينة حرم من عين إلى ثور من أحدث فيها حجة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدن يوم القيام هذا ثابتا في الصحيح وقوله لا يقبل الله من صرفا ولا عدن قيل لا يقبل الله من صريضة ولا ناح وهذا يذل على عظم وقيل لا إن قوله صرفا ولا عدن أي أنه بشارة إلى أنه لا يقبل منه شيء صلى الله عليه وسلم وإذا لم يقبل العمل من العامل فهذا أمر عظيم إنه على هلاك لأنه مهما عمل فإن عمله لا يعود عليه بخير لأن العبرة بالقبول فالمقصود أنه لعظيم حرمة الحرم صرف العبد عن القبول بالإحجاج في حرم النبي صلى الله عليه وسلم فحرمة المدينة تقتضي عدم جواز قتل الصيد وعدم جواز تنفيه ولذلك لما رأى سعد رضي الله عنه الغلام من بني مخزوم في المدينة أخذ سلاحه الذي يصيد به فجاء مواليه وقالوا رد للغلام آلة قال لا والله ما أرد سلبا مفتلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيح فهذا عقوبة وبذلك منوجه بيصيد بحدود الحرم فإنه يجد أخذ آلته التي يصيد بها وتملأ فأخذها وتملأ وهذا من باب العقوبة التعزيرية أي التعزير بالمال فالمقصود أن حرم المدينة يقضي عدم دواب الصيد فيه وعدم جواز الحدث والذكعة داخل المدينة وكذلك حرم مكة لأن الله تعالى قُبَ فيه بإرحاد المذر بل إن حرم مكة أشد لأنه جعله لمجرد الإرادة وتوجه العزين للشيء وحرم المدينة من عير إلى ثور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المدينة حرم من عير إلى ثور وعير هو الجبل الذي بحذاء الميقات على يسار الزاهد إلى مكة مع طريق الهجرة الموجودة الآن فطريق الهجرة الموجودة الآن إذا جئت من الذي يسمى بأبي عاري فإنك إذا كنت داخل المدينة يكون عير عن يمينك جبل طويل أزرق وأما أن يسارك يكون من المقاة فهذا الجبل الذي عن يمينك إذا كنت داخل المدينة أو أن يسارك خالف يسمى بعيف وهو حب المدينة من انتهاء الغربية إلى الجنوب وأما ثور فحدها من الجهة الشمالية إلى الشرط وتور اغتلت في على أطواله فهناك قولان هما أشهر وأطوى وأصح الأطوال الوالدة إما أن يكون الجبل الصغير الأحمر المدور الذي خلف جبل أحد وهو جبل معروف عندما خلف جبل أحد وأشار إليه الحافظ بالحجر وأشار إلى هذا السمهودي في كتابه النفيذ وفاء الوفاء مضيئا أنه هذا الجبل وهناك قول ثاني أنه الجبل الذي يسمى بجبل الخزان وهو على طريق المطار القديم إذا انتهى جبل أحد يكون جبل أحد عن يسارك وعنت خارج من المدينة إلى المطار يكون أحد عن يسارك وهذا الجبل عن يمير أخذ الطريق صرف هذا الجبل يسمى بجبل الخزان وهذا الجبل هو الذي تنطبق عليه السحاب أنه جبل ثوى وهذا بالنسبة لحدها من الجهتين اللتين ذكرنا اما من جهه الحره الشرقيه لحظه والغربيه لحظه فان الحره بين الحرتين تعتبر حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرم ما بين لا بتين ولا فاء المدينه هما الحره الشرقيه والحره الغربيه ان الحره الشرقيه هي في جهه الجهه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه الحره في القديم بحره واقل وهي التي وقع فيها الحر المشهورة وقعت فيها الحرة المشرورة وقعت الحرة المشرورة التي كانت عيون يدي ابن معاوا وفيها يقول قيس الرقيّات فإن تقتلون أول حرة واطنة فإنا على الإسلام أول من قتل فهذه تسمى بحرة واقنة أما الحرة الثانية وهي الحرة الغربية فهذه الغربية غرب المسجد عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى حرة الوضرة وتسمى الآن بالحرة الغربية هاتين الحرتان tight ما بينهما حرام وهل الحره داخلة بالحرم او ليست قولا والصحيح أنهما داخل واختلف في وادي العقيق فوادي العقيق من الجهة الغربية بعد الحره ان مجرد ان تنقطع الحره عند وادي العقيق فوادي العقيق الصحيح انه من الحما وليس من فهناك أمران ينضغ الحرم فهناك امر يمنع التمييز بينهما وهو ان الحرم والحما ان الحما فانه يخرج خارج الحرم والحما لا يجيد فيه الصيد وكان حنى أيضا لإبن الصدقة ما يرعى في أحد هذا حنى بريد في بريد وحنى المدينة بريد في بريد يعني ثلاثة أنيال في ثلاثة أنيال هذا بالنسبة لحنى المدينة من انجهات كلها حماه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا ترعى فيه الإبل ويطرق لإبن الصدقة لأنه كان يأتون بإبل الصدقة وهو كان المسلمين تحتاج إلى رأي فتركت وهذا يسمى حنى المدينة فهذا الحنى لا يجد في الصيف الحنى هذا لا يجد فيه الصيد وأما بالنسبة لحديد الحرم فلا فإن الحرم ينتهي عند الحرة وهل الحرة داخل أو لا ذكرنا على وجهين الذين ذكرنا وينتهي أيضا نابينا اقتصر على نابينا عيد إلى ثوث ويحرم طيب المدينة ولا جزاء فيه ويحرم طيب المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم النبي وصهم الصحابة ذلك كما ذكرنا في حديث المسلم في عقوبة منصادة المدينة ندل على أنه لا يجلب الصيد داخل المدينة ولكن يختلف صيد مكة عن صيد المدينة أن صيد المكة أن صيد مكة فيه جزاء وصيد المدينة لا تزدع فيه وأصمنا الجزاء للصيد داخل قدود حرم مكة فيه خلاف ولكنه فتور معباب رضي الله عنه مهان ويباخ الحشيش للعلف وآلة الحرف ونحوه يقول رحمه الله ويباخ الحشيش للعلف ويباخ الحشيش للعلف الدواب لجزاعة شراعة لا حرج فيه نا. وآلة الحرف ونحوه وكذلك آلة الحرف ونحوه في المدينة وفي حديث أحمد في مصنجة عن جابر عبد الله وفرحة رضا وضي الله عنه اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في تحريم النبينا في عدم جواب بقشة جلية ولذلك انظر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصمع المنبر الذي كان يخطب عليه لما كثر الناس بعد عام الوفود احتاج للمنبر لأنه كان يخطب على الجد احتاج للمنبر حتى يعلو فيستطيع أن يبلغ صوته إلى آخر النسي فقال كما في حديث السهم ابن سعد الساعد يا رضي الله عنه في الصحيحين قعل المرأة من, من الأنصار انظري غلامة النجار فليصنع لي أعواداً أكلم عليها النفس يقول سهر رضي الله عنه فصنع من طرفاء الغابة والغابة هي التي تسمى اليوم بالخليل وهي خارج حدود المدينة وقد تجاوز الشنا فلما حكيت لخشب المنظر لم يستطع أن يأخذ من شجر المدين وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم مع أن المنبر مفتاج لحب الأشياء إلى الله ودعوا إلى الله ومع ذلك صنع من خرفاء الغابة كما في اللواية في الصحيح ولذلك يقولون لا يعرضوا شجرها ولا يأخذوا منها على التقسير من ذكرها فاستثنوا الآلة كأن يأخذ للفأس ونقره خسب للفأس حتى يقرد به أو المعوة يفرضينه ونحول الآن قالوا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخشبت البيئة فما جاء في حديدة أحمد ونستهجي لأنهم اشتكروا له المشقة فالشخص إذا احتاج لهذه الخشبة لكي يصرش فأسه يخرج خارج المدينة وإلى ما يجاوز ثلاثة الأميان حتى يقص الشقرة ويأخذ منها فيه مشقة فلما شكروا النبي صلى الله عليه هذا رخص له ذيلان هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول آلاته نعم